والصلاة والسلام على الخير خلق الله أجمعين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيضا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فبحث الله رب العالمين قوله تعالى إن ربكم الله إن حرف توكيل ونصب وقالوا ان ربكم اي خالقكم ومربيكم بالنعيم الله سبحانه لا غيره اما ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلق السماوات والارض هل هذا هو البرهان على ربوبيه الله عز وجل انه هو الخالق للسماوات والارض ولا احد خلق شيئا منهما ولا احد اعانه سبحانه على ذلك بل هو المنفرد بخلقه خلق السماوات والارض في 6 ايام هذه المخلوقات الهائله العظيمه خلقها الله في 6 ايام وهو قادر على ان يخلقها في لحظه قادر على ان ان يخلقها في لحظه ولكنه خلقها في 6 ايام لاسم يعلمها سبحانه وتعالى وسته الايام اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعه ففي يوم الجمعه تكامل الخلق ولذلك صار هذا اليوم اعظم ايام الاسبوع وهو عيد الاسبوع وافضل الايام صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه كما في صحيح مسلم هو في علي الهري رضي الله عنه ثم اشتكى على العرش اي اي ان استوائه على العرش يا ادا خلق السماوات والارض فانه من صفات الافعال التي يفعلها الله متى شاء حشيو ان يليق بجلال الله وعظمته ليس حشيو المخلوق على المخلوق وليس هو بحاجه من العرش لانه هو الذي يمسك العرش وغيره قال سبحانه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتا ان امسكهما من احد من بعده العرش محتاج الى الله لانه مخلوق والله غني عن العرش لكنه استوى عليه لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى والاستواء نوع من العلو لكن قال علو صفة ذات اما الاستواء فهو صفة فعل كفعل اذا شاء سبحانه وتعالى يغشى الليل النهار يعني يغطي النهار بالليل فبينما ترون الكونا مضيا فاذا الليل يغطي فيصبح مظلما والليل يعطيه النهار فيصبح مضيا يطلبه حسيسا ياتي هذا بعد هذا مباشره ولا تاخر فاذا ادبر الليل جاء النهار اِذَا اَضْرَمَ النَّهَارُ جَاءَ اللَّيْلُ مُبَاشِرًا وَهَذَا مِنْ كَمَالِ قُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ لِأَمْرِهِ عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ كَبِيرَةُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالنُّيُومُ فكلانك الشمس والقمر الشمس يا الكوكب العظيم المعروف والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبع السياره وكل منهما يجري ويدور على الارض والارض والارض ثابته مستقره عليها قرارا اي قرار ثابته لمصالح العباد والشمس وسائر الافلاك تدور عليها لا كما يقوله المتخرصون الان من الذين يدعون المعرفه يقولون ان الشمس ثابته والارض تدور عليها هل عكس ما قال في القران والشمس تجري لمستقر لها وهم يقولون الشمس ثابته يا سبحان الله والنجوم النجوم مسخرات بأمره مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يفترون وهذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب لأنها مسخرى بأمر الله ومأمورة الله الذي يجريها النامور واستغري وتدور وتضري بامره الكون سبحانه وتعالى مسخرات بامره اي حاله كونها مسخر مسخرات انا له الخلق والامر انا اداه تنبيه وتقdir انا له سبحانه لا لغيره الخلق هو الايجاد وهو القاعص على الخلق اذا اراد سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء والامر امره سبحانه وتعالى وهو كلامه سبحانه وتعالى الكوني والشرعي امره الكوني الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له مثل قوله فقال لها ولل وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال كأتينا الطائعين أمره ما سبحانه وهذا أمر كوني أمر به السماوات والأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عبادة يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَتِهِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَيْتَ عَظَمَ الَّذِي هَذِهِ أَفْعَالُهُ وَهَذِهِ قُدْرَتُهُ وَهَذِهِ مَخْلُوقَاتُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ كُلُّ مَا فِي الْعَالَمِ عَالِمٌ عَالِمُ الْإِنْسِ وَعَالِمُ الْجِنِّ وعالم الطير وسائر العوالم ربها الله عز وجل والرب هو المعبود كما قال الإمام المجدد أي هو الذي يستحق العبادة أما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا فالخالق لهذه المخلوقات من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والمستحق للعباده سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين